لفضيله الدكتور No way! رب السماوات I and... Huh? Ah. Żyłabym się z ولا قد إِنِّي آتِيكَ بِسُلْطَانٍ مبين؟ فارجمون وإن لم تؤمنوا لي فأتزلون فألف <تصفيق> ثاني yam tarakum min Amen. ولقد ofloiff Yeah. yeah. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُتْبَعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَجْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَابْرِينَ إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم قعام الأثيم كالمهل يغلي وَالَّذِينَ خَافُوا مَقَامَ أنت العزيز الكريم إنها يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا ينوقون فيها الموت فإن يسر uh